الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصدين وعلى آله وصحبه أجنعين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام والمتائل المتعلقة بالوصية فاتدى بمثلة حكم الوصية ودين رحمه الله أن من السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي المسلم بعد موته أن يوصي وتكون وفيته بعد موته وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم وعذر المصنف رحمه الله بقوله سن ومعنى ذلك أن الوصية الإسرق بواجدة وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله أن الوصية تعتريها عدة أحكام فتارة تكون واجبة لاجنة وتارة تكون مندوبة مستحبة وتارة تكون محرمة ممنوعة وتارة تكون يشاب تاركها ولا يعاقب فاعلها فهذه أربعة أحكام تتعلق بالوصية لكن الأصل العام أنها مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنن أمته سنن الهدى ومن ذلك الوصية التي يكتبها النسلم يأمر فيها بما أمر الله أو فيها عما الله عز وجل عنه أو يجمع بين الأمري أما كونها واجبة فإن أي شخ فعلقت به حقوق لله عز وجل أو لعباده فإنه يجب عليه أن يكتب وقية وأن ينبه على هذه الحقوق والدليل على ذلك أن الله فرض علينا أداء هذه الحقوق والواجبات فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلو كانت عند الإنسان حقوق ومظالم للناس ولا طريق للوصول إلى أدائها إلى أهلها والتحلم منها إلا بالوصية صارت الوصية واجبة من أنفلة ذلك لو استدال من شخص مالا فإذا استدان مبلغا من المال وكتب عليه الشخص صاحب المبلغ سندا وأشهد فلا إشكال لأن صاحب الحق محفوظا حقه بوجود البينا لكن لو أنه يحب وتحب وزيركما مودة فحصر شيء من الاستحياء أو الثقة فمن تكتباه فاطمأن إليك فالواجب عليك أن تكتب في وصيتك أن لفلان علي مبلغ كذا وكذا من المال لابد لأنك لو لم تكتب ذلك لأدى إلى ضياع حقك وحرمانه مما له عليك والله أمرك بأداء هذه الأمانة وتوقف أداء هذا الواجب على الرصية وما ما يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن كل شخص عليه حق لله أو حق للمخلوق فإنه ينضغي عليه أن يكتب غصيته وأن ينبه على هذا الحق سيانة لحقوق الناس وأداء للأمانات ووفاء بها أما حقوق الله تعالى فيشمل ذلك الكفارات كأن تكون عليه كفارات أو تكون عليه فدية في حج أو عمره فوقع في بعض المحذورات ولزمته الفدية ولم يؤدي هذه الفدية فالواجب عليه أن لا يديه إلا وقد كتب في وصيته أن عليه فدية من كذا وكذا أو عليه كثارة كذا وكذا أو عليه الصيام على القول بأن الولي يصوم عن الولي إذا كان الصيام نذر إذا كان الصيام كثارة إذا كان صياما عن قضاء يكتب هذا وينده عليه ويقولصل الله فرض عليه أن يقوم بحقه وقد قالت صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك ديمني أكنت قاضيتي سيناول صلى الله عليه وسلم قالت إن أومي ماتف وعليك ولن تحجح فأصجحناما قال أرأيت لو كان إِن امي ماتف وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها فقاله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أم في ديمني أكنت قاضيتي قالت نعم قال فديم الله أحق عن يقنع فمن كانت عليه الحقوق لله عز وجل من سيانه أو وجب عليه الحج ولكن أصفر في ذلك مع قدرته واستطاعته فالواجب أن يخرج من تركته وما له ما يحدد به عنه أو يقوم بعد ورفته لذلك مجهيا من الله بأعظم جزائه وأحسن هذا بالنسبة لحقوق الله عز وجل حقوق المخلوقين ذكرنا الدين وكذلك أيضا من فقوق المخلوقين الودائع والأمانات لو استعرت كتابا من أخيك فالواقف أن تكتب في وصيتك وأن تنبه على هذا الكتاب والحق الذي لأخيك المسلم لا يضيع لأنك لو لم تكتب ذلك ولم تنبه عليه لرد ما ضع هذا الحق ولرد ما ضم الكتاب إلى كتبك فإذا استعار طالب لأني كتابا نبه أو كتب في وصيتي أن الكتاب الفناني لفنان وكذلك أيضا لو استعار شيئا للأخي كأن يكون من أدوات أو الآلات أو ذلك من الأشياء التي هي حقوق للناس فالواجب أن يكتب ذلك في وصيتي وينبه عليه إذا توقف أداؤه على مثل هذا إذن فالوصية واجبة إذا كانت بحق لله أو حق للمخلوقين كذلك أيضا يدخل في هذا الوصية في الأمر بما أمر الله به وانهي عن نهى الله عنه فإذا كان يعلم أن وردته من بعده قد يطعون في بعض المحرمات والأمور التي لا ترضي الله عز وجل يكثب في وصيتي أنني أوصيكم أصي بكذا وكذا أوصيكم بتحر السنة في تغسيني وتكسيني وتجهيزي والصلاة علي وإذا يعلم أنه يبكون ويبالغون في البكاء أوصاهم أن لا يفعلوا ذلك ولذلك ورد في قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهل عليه قال بعض العلماء إن هذا في حالة علم الميت أنه سيبكى عليه ويبالغ في البكاء حتى يوصل إلى حد المحرم ويسكت على ذلك ولا ينهاجه إذا لابد أن تشمل وصية على إحقاق الحق وإبطال الباطل متى ما توقف إحقاق الحق وإبطال الباطل على ذلك فإنه يجب أن يكسب في وصية على الوصية فإنها واجبة وهاسد إذا أزم حقوق بين الناس مثلا يعلم أن هناك حقا لفنان على فنان فيكسب ذلك وينبه على ذلك المهم أن الوصية تكون واجبة إذا توقف عليها أداء الحقوق لأصحابها وربها لأهلها ثاميا تكون الوصية مستحبة إذا قصد الإنسان منها سبل الخير وطلب بها مرضاك الله سبحانه وتعالى في الأمور غير الواجبة عليه مثل أن يوصي بالصدقات أو يوقف يوقف شيئاً أو يوصي بوقف أو يوقي بعمل ذر من بعد موته غير واجب عليه فإذا وصى بمثل هذا فإن الوصية تكون ومن وأفضل ما تكون الوصية وأعظم ما تكون مستحبابا وأجرا وشوابا عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت لأقرباء الإنسان الذين ما يرثون فيوصي مثلا لعنه يوصي لخاله لأولاد عنه لأولاد خاله يوصي لخالته يوصي لعنته يعلم أن هناك جيادة في المال وأما العم والعم والخال والخالة وآل كل وقرابة مستاجون لهذه للمان ومستاجون لقضاء دين أو تذريج كربة فيكتب في وقيته أن أخرج من ثلثي مبلغ كذا وكذا لعني او اجعلوا المبلغ الفلاني لأعنامي أو اجعلوه لإخضاني الذين لا يرثون لأنه قد يكون عنده أبناء يحجبون الإخوة فله إخوة فيريد أن يفتد إخواناً ويريد أن يفتد أخواته ويعلم أن أخته مديوناً فأراد أن يفرج قربته فوصّى أن يقضى بين أخيه أو يقضى بين أخته أو يوصي وصية العامة ويقول ثلث مالي إذا أحداً يوصي بثلث ثلث مالي يتصدق به على أقربائي في قضاء ديونهم أو يقوم ثلث مالي لأيتام أخي او يكون ربع مالي من بعد موتي لأيتام أختي ونحن ذلك لأيتام أختي ونحن ذلك من الوصايا التي يصد بها البر وطاعة الله سبحانه وتعالى فأفضل ما تكون الصلة إذا كانت بالرحم واختلف الغلماء رحمه الله هل الرحم تتساوى مرافقها من حيث العموم فكل ما كان للرحم فله فضل من دون تشجيد أم أن هناك تفصيلاً والحقيقة اختار بعض الآئمن وضعض من الحقيقية رحمه الله أن الوصية المستحبة هذه تتفاوت درجاتها وتتفاوت مراتبها بحسب تفاوت القرابة والرحيم فأول من تقدم القرابة من جهة النسب ثم يريهم القرابة من جهة الرباعة ثم يريهم القرابة من جهة المصاهرة ثم الولاء فأما بالنسبة القرابة من جهة النسب فقالوا يقدم المحارم على غير المحارم فمثلا وصيته لعنه وعنته أفضل من وصيته بابن عنه وابن عنته لأن المحرمية في العن والعنة فإذا وصت لعنها أو, أو وصى لعنته فإن العن والعنة من المحارم والوصية أفضل من الوصية لهم أفضل وأعظم وأجرا عند الله سبحانه وتعالى لأن الله جعل مرتبتهم مقدمة على مرتبة غيرهم كذلك أيضا لو كان له أبناء عم وبعضهم أقرب من بعض يعني ابن العم الشقيق الوصية له أفضل من ابن العم لأبن وابن العم للوالدي أفضل له الشقيق أفضل من الوصية لابن العم لأمه ونحن ذلك فالقرابة من جهة النسب تتفاوت مراتبهم والذي اختاره جمع من الظلماء أن المحارم أو الأرحام الذين يكون من الذكر والإناث أن الوصية لهم أفضل وأعظم ثوافل عند الله سبحانه وتعالى ولذلك جعل الشرع لهم من الحق ما لم يجعل لغيره وقال أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقدموا الرحم من هذا المحرمية من هذا الوجه اثنيان بعد القرابه الوثيه للاقربان من جهه الرضاعه كامه التي ارضعت يعلم ان امه التي ارضعت محتاجه او غير محتاجه لكن يريد ان يصلها فيوصي من جهه الرضاعه كامه من الرضاعه واخيه من الرضاعه وعمته من الرضاعه ونحن ذلك من قرابات جهه الرضاعه ويقدم منهم طبعا الذين هم محارم له وتكون صلة وبررا بعظم من الله عز وجل أجرها وحوابها وقد بيّن النبي صلى عظم أمر الرضاعة وأن لها حقا على المسلم ولذلك لما خرج عليه الصراف والسلام إلى الطائف وقاتل هواد وغنم الغنائم اتقى الله فيهم وراء الرحيم فلم يتسم غنائنا سنين مباشرة وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يكلموه حتى لا تسدرى به ولا تقسم أموالهم شفقة أموالهم حفقة عليه الصلاة والسلام عليه وحفظا لأرضاعة من الحميمة السعدية التي أرضعته صلى الله عليه وسلم فلما ذهبا إلى الطائف وفتحها رجع بعد رجوعه ونزوله بن جعرانة قسم صلى الله عليه وسلم الغنائي فلما قسمها تعلّمت هوالي وجاءه عليه الصلاة والسلام مفجهة وقام خطيبهم وقال له يا رسول الله إِنَّ اللَّا فِيْدِ الْحَظَائِرِ مَا هُنَّ إِلَّا عَنَّاتُكَ وَخَالَاتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ فتأثر عليه الصلاة والسلام أثراً بريغاً وقال له عباس من مردات السلم في أبياته النشورة والتي منها أمن على نشوة قد كنت ترضاعها ان فوقتم لاغه من محض الدرر الى غير ذلك ان كان من الاديات التي ذكرت حق الرضاعه قال صلى الله عليه وسلم ان ما كان لي وبدن هاش فهو لي وقالت الانصار مثل ذلك وهذا كله يدل على حجه تماما ان من حق الرضاعه فالمرضعه واقرباء من جهه الرضاعه يوصلون في الوصيه وتكون الوصيه مستحبه في حق من لم لا يرثه ثم بعد الرضاعه القرابه من جهه المصاحر المصاحره المصهره فلو نظر مثلا وليس له اقرباء لا من جهه النسب ولا من جهه الرضاعه في حين ينظر الى اصفاره وهم اقرباؤه من جهه زوجته أو, او زوجات والده او زوجات او من جهه ولد ولد ف هؤلاء يصلهم تكون رحما وصلة يرجو ثوابها من الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للوصية المستحبة الوصية المستحبة تكون لغير الوارث وتكون صلة للأقرباء وذرا وهي أفضل وأعظم ما تكون أجرا وثوابا من الله سبحانه وتعالى وقد قرر الغلماء أن الوصية للأقرباء أعظم أجرا من الوصية لغير الأقرباء لتبوت النصوص بذلك ولذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين ميمون رضي الله عنها وقالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقت فلانة؟ يعني أعتقتها بوجه الله فقال صلى الله عليه وسلم أنا إنتي لو أعطي فيها لأخوارتي لكان أعظم لأجلك مع أن العصر عظيم ويعتق إذا أعتق الإنسان فإنه يعتق بكل عضو عضو من النار من المعتق ومع هذا يقول لها لو أنك أعطيتها يعني أعطيتها على لا العسل لكن وصلت بهالرحيم ووصلت بهالقرابة لكان أعظم لأجلك عند الله السلام فعلا تكون الوصية محرمة هذا النوع الثالث من الأحكام ينتعلق بالوصية تكون الوصية محرمة إذا اجتملت على حرامك ومثل العلماء بذلك مثل أن يوصي لكميسة أو يوصي بنسخ توراة أو الإنزيل أو كتب المحرفة أو الكتب التي تستمع على الضلالات والبدع والأهواء التي تضل الناس وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فالنظر هذه لا ترضي الله ولا ترضي رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك إذا أقصى بحرام كأن يقول مثل ما يقع في حالات الغضب من صلى الله عليه يغضب الأخ على أخيه يقول لا يشهر سنان بنازل ولا يحضر تغسينه ولا تكفين ولا يفعل كذا ولا كذا فهذه قطيئة للرحمة وأمر بمعصيره وأمر بما لا يشبه الله ولا يرضاه فإن الله يشب من القريب أن يشهد قريبا يترحم عليه ويدعو له والأقرداء أبلغ شفقة من غيرهم فإذا وفع أنه لا يدخل بيته وأنه لا يشهد تكفينه, تكفينه وأنه لا يحب وأنه لا يكون في جناده وأن وأنه هذه من العقور القطيعة وقد يكون هذا بين الوالد وولده والعياذ بالله فهذه نسى الله عافية من الوصائل المحرمة حتى ذكر العلماء رحمه الله أن الوصية المحرمة من علامة سوء الخاتم وهو العياذ بالله من الانسان لأنه يختم ديوانه وعمله والعياذ بالله بالقطيعة وبعقوق الوالدين وبالمظرمة نسى الله عافية وإذا ختم له بعقوق الوالدين أو عقوق الأولاد أو قطيعة الرحم فإن هذه الكبائر توجد دخول النار ما لم يغسر له الذنب فيختم له بخاكمة سيئة تكون سببا له في دخوله النار عبيبا إذا كان من موحدين ثم يخرج منها بفضل الله وهو رحم الرحيم فهذا مما يكون عمله مما يدخله الجنة في إسرح الكتاب في العمل إذا لن يكون مخلداً في النار فيعمل بعمل أهل النار فيتطلها مطهراً من ذنبٍ كريف هذا أحد الأوجه عند العلماء رحمه الله في قوله إن العبد لا يعمل بعمل أهل جنب يكون عجباً صالحاً ثم يغضب على ولدي يغضب على قبيبك ثم يكتب هذه الوصية الجائرة الظالمة التي تشتمل على عقوق وتشتمل على قطيعه فيخطب له والعياذ بالله بهذه بخاتم كتصية نصر الله سلامه وعلا هنا يجوز أن يصيب المحطنات فإذا وصى بمثل هذه الوصايا فهي وقية باطلة ولا يجد للبرك أن يطيعه ولا يجد حتى للقريب أن يطيع قريبه في قطيعة الرحيم لو قالت الأم لا تزور خالك أو لا تزور عنك أو لا تزور قريبك لا تطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس في المعروف ولأن الله أمرك بصدة الرحيم وغير وغيرك نهاك عنها فتقدم أمر الله على سائر الأوامر وطاعت الله على سائر الطاعات فلذلك لا يمسع لا يمحفظ مثل هذه الوصايا ولا يجوز العمل بها تكون الوصية مكروهة مثل أن يكون الشخص قليلاً ماما وورثة محتاجون في هذا الماما فيوفي بصدقة هذه الصدقة تضيق على ورثته في الإبن فمثلاً لو كان الورثة مستاجين لهذا المام أو مثلاً عنده ولد والولد نبيوه مكروب وترك ألفاً أو ألفين قد لا تفيد سباب دين فجاء ووقفة بثلثة فهذا يضيق على ولده ويضيق على وارثه إلى درجة قد لا ينتفع أن نفع المرجوع من تركه فحينئذ كره العلماء رحمه الله مثل هذه الورثية وعديا وأن الفقير او قليل المال الوصية في حقه مكروها لإذا كانت تضيط على الظرفة وتوجد ما ذكرنا إلى الحرف هذه بالنسبة لأحوال الوصية الواجدة والمندوبة المستحدة والمحرمة والمكروها فيما عدا ذلك من حيث الأصل العام الوصية السنة أي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله شرع لهذه الأمة سنن الهدى وذلك بأطواره بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي جعلها الله أسوة للمؤمنين وقدرة للأخيار والصالحين فلا أكمل من هبيه بأبي وأمه صلى الله عليه قال رحم الله يسن لمن ترك خيرا لمن ترك خيرا الخيب هو المال الكثير كما فتفرهم مصنف رحمه الله قول المال لا يشترط السيولة إنما المال كل شيء له قيمة فلو مثلاً لا ترك نقوده وإنما ترك عماية لو ترك عشرة عماية فهي مال ولم يترك أي ريال في محفظته مثلاً أو في رصيد فهو يعتبر من ترك خيراً لا يشترط أن تكون هناك سيولة بالنقد إنما العبرة بقيمة المال سواء كان من الأعيان أو غيرها يسمى لمن ترك خيرا من بعد وفاته وبذلك العبرة بما يكون في حال مرضا موت ويغلب على غنها أنه يموت فيه فالعبرة بذلك فلو أنه وصى وهو غني من ثم أصابته أمراض أو جاءت كروبات أو نكبات على أمواله فخسر فالعبرة بحاله عند مرض الموت وليس العبرة لما كتب الوصنية وقولوا لمن ترك خيرا أي ينظر في حال مرضه للموت وأدوه أجد فلو كتب وصيته قبل موته بسنة وقبل موته بشهور فإن هذا فإن هذا لا يعتد به لأن العبرة بحاله عند موته أو بما بعد الموته قريداً للموت لماذا؟ لأن هذا يؤثر على مصالح الورثة والعبرة في المال الكثير والخير الكثير لما يكون ساذقاً للأجل لا بما قبل ذلك فالورثة ماذا يستهيدون لو كان قبل وفاته بسنة عندهم ملايين الأموار ولما جاءت حضرتهم من لم يكن عندهم لا يسهر المال فالعبرة بما يؤود إليه الأمر وينتهي إليه الحالة فقوله رحمه الله لمن ترك خيرا أي بعد وفاةه وغمد على ظني أنه سيكون بعد وفاةه والخير كما قال المال الكثير وهذا تأثم بالكتاب لأن الله نص على الوصية وألزم بها إذا ترك الخيرا نعم. أن يوصي بالخمص أن يوصي بالخمص قوله رحمه الله يستم لمن ترك خيرا لما قال يستم فيه رد على من يقول إن الوصية واتبة فقد ذهب بعض السلف رحمه الله في الزهري وأبي مجلس رحمه الله عليهما إلى أن الوصية واجدة سواء كان الإنسان عنده حق أو عليه حقوق أو لم تكن عليه حقوق فيجب عليها أن يوصي والأصل في هذا أنه نستدل بظاهر قوله تعالى كُتِبَ عليكم إلا حضر أحدكم من موت المترك خيراً ووصية للواغدين وكُتِبَ بمعنى فُرِغ وهذا القول فعارضه قول جمهور العلماء رحمه الله من الحنفية والمالفية والشافعية والحنادلة وهو قول طائفا من السلف كإبراهيم النخائي وصفيان الثوري وغيرهم من الأئمة رحمة الله على الجميع أن الوصية ليست بواجدة من حيث الأصف وهناك قولا ثابت من المسألة يقول الوصية واجدة لأقربائك الذين لا يرثون وهذا قول الظاهرية وهو قول بعض السلف كمسروق صاحب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه الله جميع وكذلك قال به طاوس بن كيسان وقتاده من كلامدة بن عباس رضي الله عنهما يقولون إن الوصية واجبة للقريب الذي لا يره فمن كان عنده قريب لا يره يجب عليه أن يكتب في وصيتي له شيئا ويرون أن الآية منسوخة بالنسبة للوارثين وتبقى محكمة في غير الوارثة كتب عليكم اذا خبر احدكم موت ان ترك وصيه قالوا انه كتب بمعنى فرضه فنسخ الله ذلك في اهل المواريث فبقي الاقرب الذين لا يرثون يجب عليك ان توقينهم والصحيح ما ذهب اليه الجمهور ان الوصيه ليست فياجبه والدليل على ذلك الحديث من عند وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى الذي حق حقه من ترك الفلا وصيه لوارده. اختلف في الجمله الاولى هل هي مدرجه او كلام من صلى ماعنا قول ان الله اعطى الذي حق حق حق فلا وصيه لوارثه هذا يدل بحيث الاصل ان آية المواريث ايه المواريث التي نزلت في سوره النساء وغيرها قد نسخت قضيه الوصيه فكان الامر في اول الاسلام ليس هناك مواريث وإنما كان الشخص يوصي ويكتب أعطوا فلانا وأعطوا فلانا وأعطوا فيتولى قسمة تركته قبل موته ولكن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث من فوق سبع سموات يستفسونك قل الله يفتيكم في الكلانة يستفسونك قل الله يفتيكم في الكلانة والكلانة هي أن يموت الرجل وليس له والد ولا مولود ليس اظنك عنك لاله ينقطاع مثل لا محاله لا والد يبقى ولا مولود انقطع الاداء والجدود فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال الله تعالى يستفتون كل الله يفتي في الخلال فتولى جبار السماوات والأرض قسمتها من فوق سبع سماوات فاعطى القريب حقا وقسمها قسمه العدل فاعطى الذي حق حقا فاذا كان النصوص كانت النصوص في كتاب الله و سنه النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمت الحقوق واعطت كل ذي حق حقه فحينئذ ليس حق احد ان نقول ان هناك من الاقارب من ليس منه حق يجب ان كان ترثينه لانه لو كان هناك لبين الله تعالى في بتقسم من اقارب الذين لا يرثون وقال والادعاء على ذلك لا يعتبر القول بأنها مشكله في الاقارب الذين لا يرثون صحيح من هذا الوجه والذي يترجح أن الوصية ليست بواجدة من عليك إلا في الأحوال التي يتوقف عليها إصال حق الله عز وجل أداء حق الله أو إصال حقوق الناس إليه على التفصيل الذي ذكرناه وهذا القول هو قول الجمهور كما ذكرنا بقوة دليل السنة على أن آية الوصية منسوخة وليست منفكرة مما يقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من عمره الصحيحي ما حق لإن نسلم يبيث ليلتين وله شيء يريد أن نسلم به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه هذا يدل على أن وصية من حيث الأصل وهي آية الوصية لو كانت واجدة لسكت من النبي صلى الله عليه وسلم وترك آية الوصية ذالة على الجزمة لكنه لم نبين أن الوصية تكون واجدة في مثل هذه الحالة دل على أن الأصل عدم نزوبها وعلى هذا قال المصنف رحمه الله يسن لمن ترك لمن أي الشخص الذي ترك سواء كان رجلا أو كان امرأة وسيأتي من هو الذي يوصي وما هي الشروط المعتدرة في الأوصياء يسن لمن ترك خيرا وهو الكثير المال الكثير الكثير وقص للمال كيف نعرف أن هذا المال كثير أو أنه ليس بالكثير هذا يرد فيه إلى العرف وتجدي فيه القائدة المشهورة العادة المحكمة فإذا كان العرف أن هذا المبلغ الذي تركه يعتبر كثيرا فهو كثير فلو نظرنا قبل خمسين سنة ربما كان عشر ريال تعتبر من الكثير جدا والعشر ريال ربما تكون تعادل الآن أكثر من مئة ألف من يشتري بهالإنسان رخص الأشياء وعزة المال المال والمتصف. لكن الآن لو أنه كانت تريكته 100 ريال قد تكون قديمة وألف ريال قد تكون قديمة فلذلك يرجع إلى الهرف وقد ضيب الله تعالى في كتابه وعلى وفي هدى رسوله صلى الله عليه وسلم أن عرف المسلمين محتكم إليه ولذلك رد كبير من القضايا والمساء والأحكام والتقديرات إلى الأعراف ما دل عرف المسلمين أو عرف الميل أنه كثير فهو كثير وما دل العرف على أنه قدير فهو قدير قال رحمه الله تعالى ولا تجوز بأكثر من السلط لأجنبي ولا لوالث شيء إلا بإيجادة الورثة لها بعد النوت فتفشر تنفيذا قال رحمه الله ولا تجوز بأكثر من السلط لأجنبي قوله في العبارة السابقة الوصية بالخمس إذا كانت الوصية مصرونة ومستحب للإنسان أن يوصي فما هو القدر الذي يوصي به من حيث الأصل الإجماع قائم على أنه لا يجوز للشخص أن يوصي فوق الثلف لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوصى فوق الثلف قال يا رسول الله حديث سعد بن أبي رقاف رضي الله عنه وأرضاه فإنه لما نجد بمكة ودخل عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا وارث لي إلا ابنه ليس بيوارث إلا ابنه بنت واحدة وعندي مان كثير أفأوصي بماني كني؟ قال لا قال أفأوصي بثلثي؟ قال لا قال فبنفسي؟ قال لا قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورافتك أغنية خير لك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس ثم قال له قولته المشهورة اللهم اشف سعدا لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخر كان سعد يظن أن أجله قد حضر فقال له نبي الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فاستجيبت دعوته صلوات الله والسلام وبركاته وعليم وشكي يتعلم ثم قال لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوامه ويستضر بك آخرون فرفع لواء الجهاد في سبيل الله فأعل الله به كلمة وكبت به آداءه وكان على يديه من الفتوح والخيرات على الإسلام والمسلمين ما الله به عليم أسأل الله العظيم أن يجزيه بخير الجزاء وأعظمه وأرسناه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمر ومد له في عمري رضي الله عنه وأرضاه يرتبع بك أقوام ويستضر بك آخرون ثم قال اللهم أنب لأصحابي هجرتهم ولا تربهم على أعقابهم خاترين لكن الزائسة تعد بنخوله يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تزمك هذا الحديث المشهور الذي اجتمل على مجزات النبي صلى الله عليه وسلم وزملة من أحكام منها من ثلاث الوصية يعتبر قائد عند الغلماء في ذات الوصية ولذلك قال له الثلث والثلث الكثير فالمقال أفعوصي بما لي كل قال لا وهذا يقتضي التحريم والنم قال بالثلثين قال لا هذا يقتضي التحريم والنم وصيا بالثلثين فبنفسه قال لا كذلك ثم قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير فسنى عليه الصلاة والسلام الثلث من حيث الحد الأعلى فبقى العلماء رحمه الله اتفق العلماء على أنه لا يجوز بالموصي أن يجاوز الثلث ورجالك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أنوالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم هذه رحمة من الله عز وجل بالإنسان أنه يتصدق ويوصي في حدود الثلث ما يجيب إصر رحمه ويكون له من الأجل وخيف فيتدارك بعض الأعمال الصالح فلا يزيب على الثلث لكن السؤال هل يوصل بثلث كاملا أو ينقص من الثلث وإذا أنقص من الثلث هل يقارب الثلث أو يبتعد عن الثلث كله تفصيل عند علماء من أهل العلم من قال يوصل بالثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أنوالكم ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما رواه عنه الذهقيين الثلث وصف لا نقص فيه ولا شطف الثلث وصف لا نقص فيه لحيث أن الإنسان لما ينقص فيه ثلث يقل حين تنافسه وأذره ولا شطف لأنه ما فيه تضيح على الورقة لأنه ترك للورقة ثلثين مالا فحيث كان عدلا قال رضي المعال الثلث وصف لا نقص فيه ولا شطف وقال بعض العلماء إنه يغض من الثلث ينقص من الثلث ولا الثلث على الأفضل الجواز يجوز كلهم متفقون على أنه لو وصل بالثلث حديث رسول الله وسلم يدل على أنها ماضية وصيلة لكن الإشكال هل الأفضل أن تستغرق الثلث كاملا فتتصدق وتعمل أعمال صالحة وتبقى لك الصدقات جارية بعد موتك أم أن الأفضل أن تحب وتنقص من الثلث فقلنا أن بعض الثلث يرى أنه يستغرق الثلث يتدارك فيه الأعنام الصالحة وقد ي... تبقى أشياء مثل أن يحفر آباراً وقد يبني مساجد وقد يشيد أربطة يمتزع بها الفقراء والدعثات تبقى خسنات جارية له من بعد موته وهذا لا شد كمجيه تدارخة لكثير من الخير وقال ب... السلف لا يسم لفرث قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس خضوا من الفرث لو أن الناس غضب من الثلث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث وثلث كثير لو أن الناس غضب يعني لا يصلون يا ثلث يغضبون من انقصوا عنه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث وثلث كثير وقال عليهم ابو بكر ومذهب ابي ذكر رضي الله عنه وعلي جميعا وطائفه من الصحابه ان المستحب الخمس ولذلك وصى ابو بكر رضي عنه انه كان له مال وقصى بخمس مالك وقال في وقفيته المشهورة إني رضيت بما رضي الله لنفسه واعلموا أن ما غنيت من شيء فأنا لله خمسا فقال رضيت بخمس رضيت بما رضي الله به لنفسه وخمس فجعل وقفيته خمس وقال كذلك علي رضي الله عنه قال من أوصى للسجس أحب إلي من الربع ومن أوصى بالحذر أحب إلي من أصاب بالشوف كل هذا يريد من أن يكون من ورثة الحظ الأكثر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعه بسعد إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة يتكفظهم منك فهم يروا أن المال الذي يفرق للورثة فيه صدق على الورثة الصدقة على الغريب أعظم أجر من الصدقة على الغريب وعلى هذا قالوا إنه يفضل أن لا يدعى الثلث وأن لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أزابكم الله فضيلة الشيخ وجباكم خير الجبال فضيلة الشيخ سائر لديه أبناء معاقون وآخر لديه بنتا لم تتزوج هل إذا مليك مدار أو شبقه يحتاج فيه أيضا إلى إذن الورثة أم أن, أن عذرهم هذا شفيع لهم أثابق الله يقول السائل لديه سائل لديه أبناء معاقوم وآخر لديه كلتا لم تتدوج فهل إذا مني التهدار أو شقة يحتاج فيه أيضا إلى إذن الورثة أم أن, أن عذرهم هذا شفيع لهم أثابقه الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد في حقيقه السؤال في بعض الضموم هو يقول إن هناك ورثا معاقين وان هناك امرات لن تتزوج لاخر فهل اذا ملك شقه او عماره او لا بد من اين الورثه يعني هل يكون مقصوده يعطي أولادهم معاقين او يوصي بأولادهم المعاقين بالشقف أو العناير يعني يملكم إياها شفقة عليهم لوجود الإعاقة في الحقيقة الحكم واحد يعني القاعدة في عدم جواز الوصية للوارث شاملة للوارث المحتاج ولغير المحتاج يعني مثلا لو كان واحدة وثلاثة أبناء وواحد من الأبناء معاق فأحب أن يخص هذا المعاق بشيء ويغطي له بشيء خاص فإنه لا وقية لوارث نهم بسؤسنا عن هذا والدليل أن الحديث عام لم يفصل بين وارث المعاق وغير معام أو وارث المحتاج أو غير محتاج فيبقى العام على عمومه هذا من حيث الأصل عند العلماء بلا خلاف أنه من حيث الأصل العام لا وقية لوارث بدون حصي لكن لو أنه نظر إلى أنه بحاجة إلى شيء معين وأحب أن يخصه بهذا الشيء معين لا بأس أن يذر لإخوانه ويقول لإخواني أخوكم تعلمون حاجة وتعلمون الطرارة فأنا أوصده بكذا وكذا وأخذ رضا فلا بأس بهذا وهو إن شاء الله مأجور لأن هذا من الرحمة لكن من حيث الحكم الشرعي ليس من حقه أن يخص بعض الورثة بشيء دون وجود إذن الورثة هذلك والله تعالى <تصفيق> يبقى مثلا يملكهم شقة أو عمارة تنديك الشقة نحن أدينا عليه ملاحظة يعني ما يزح لشخص أن يبيع شقة من عمارة لماذا فصلنا في فصلنا فيما تقدم من الدروس وبينا أنه إذا أراد الشخص أن يدخل شريكا لصاحب العمارة يقول له أشتري نصف العمارة ربع العمارة ثلث العمارة أن شقة من الحمارة فلا وبينا السبب في ذلك لأن الإنسان لأن إذا نظرنا إلى أصول الشريعة ندف أن من ملك أرضا ملك ضاطنها وظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شغل من أطل وقع من سبع أراضيه وجعل باطن شيء تابعا للشيء فإذا دا هملك شقة وقلنا من يملك الشقة بمعنى من يملك الشقة وما تحسن هذا الأطل العام ولذلك طح الطوارق الدور الثاني ونزل منزلة الدور الأول لماذا؟ لأن من ملك أرضا ملك الثمان وصح للمعتكد أن يسعد إلى سطح المسجد وطح للمعتكد أن يسعد إلى سطح المسجد حرام وليبطل اعتكاف المدان أنه من داخل المسجد لماذا؟ لأن هذا كله في حكم الأرض نفسها وتابع للأرض نفسها فإذا جئنا نقول إنه ينبك الشطة فقط التي في الدور الثاني يبقى السؤال الآن من السلع الدور الأول والثالث والرابع والخامس كل شخص يملك فيه شبطة طيب الدور لو كانت العنارة من أربعة أدوار السطور ملك منهم قالوا ملك بالمالك الأصلي طيب المالك الأصلي غدا يبني شبطة ثم يبني في الدور الخامس والسابس والسابع حتى نشاء الله سبحانه وتعالى يقول أنا مالك للسطور فيبعزه ما يشاء لأنه لا يعتد ولا يرى من الملكة أرض الملكة سماها بالمسوة لأصحاب الشقر وحين يجب أن يحدث الغرض وجه الغرض أنه اشترى شقر لا يدري لأن هذه الشقر مؤقت ببقاء العمار فقد تنهدم العمارة بعد سنة قد تنهدم بعد 20 سنة قد تنهدم بعد 30 سنة فهو ملك مؤقت مثل المستأذن كأنه ملكة مدة بقائها وملكية البيع لا تخفضها ملكية البيع تنصب على ذاتها فتكون مالك للأرض ومن دخل في العمارة يدخل بالبيع الشرعي المعروف يدخل مالكا لربعها مالكا لنفسها مالكا لثبثها يصحن يقول شخص عندي عمارة ثلاثة أدوار ومن أراد أن يستري مني ثلث هذه العمارة سليدشع مئة أدو فيبس عندي شريكا في الثلث واحدة من الشقق تسمونها قسمة المهايعة هذه جائزة والشريعة الحمد لله ما ضيقت على الناس لكن لا ندخل في عقوب لا يعرف المسلمون واستحدثت عليهم وتدخل عليهم النفسه يعني افرض في يوم من الأيام أراد صاحب العمارة أن يهدم العمارة وقال لي أصحاب الشقق اخرجوا ماذا بأي, بأي تعليم شرعي تمام قال الأرض أرضي فقل ما لكي من الشقق لكي أنا أريد أن أهدم هذه العمارة وأبني أرضي يعني أنك الأرض الأساسي لأنك أبحث له أن يبني الدور الأعلى والذي أعلى لأنه ما لك للأرض وما عليها فكيف تجعل صاحب الشقق ينلك فقط هذه الشبطة من في فالغرب في هذا بارش والشريعة التي يوجد لك لا يعرف مثل هذا البيع ولا يعرف هذا البيع في بلاد المسيق من خمسين سنة تقريبا إنما طرأ من جديد ودخل عن وهو من البيوع التي فيها الإشكال الذي ذكرناه تدخل مع مالك العمارة بالملك الشرعي الذي تتحمل فيه مسؤولية العمارة وتأخذ ربح العمارة سواء بسواء مثل أخير على قدر حصتك من الملكية أما أن تدخل على وجه في غرض فهذا لا يسح ولا يجوز فإذا قال له أملك شقة فلا إنما يملك جزء من العمارة ويقول وهب نصف العمارة ربع العمارة ثلث العمارة ويعطي قدر من العمارة وتقدر من العمارة فإذا بلغت الثلث حكم حكم الوصيل الثلث وإذا كانت أكثر من الثلث فأفتح فيما نقص وتدخل فيما زاد أن الثلث الله تعالى أفضلهم الله صديدة الشيخ يقول السائل إذا كانت علي حقوق مالية تجتمل على أقصاد شهرية هل تتغير كتابة في الوقيع في نهاية كل شهر أسابق الله من شئة الأصل ممكن للشخص يقول المؤسسة الفلانية لها علي مئة ألف أو لها علي فيارة مفتفطة بقصد كذا وكذا تسأل عن كذا عن ما بقي من الأقصاد وهذا في إذا كان من أحلت عليه صادقاً أميناً يكفي هذا ويعني ننبغي للشخص الذي عليه أقصاد أن يحتفظ بالأوراق التي تثبت دفعاً أن هذا يحفظ فقوق الوردة ويحفظ لهم النال من بعده من بعد موته ولا يغير به حتى يعرفون من الذي له ومن الذي عليه والله متحاياً أحد ثابت من الله فضيلة الشيخ إذا توضأ الجنب وأراد أن ينام فهل له أن يقرأ أذكار النوم؟ المتضمنة لآيات من القرآن أسابق الله الجنب لا يقرأ القرآن وقد دينا هذه النصرة وذكرنا الأدلة على أن الجنب لا يقرأ القرآن وأن هدي المدين صلى الله عليه وسلم أنه كان يحسجه عن القرآن وجود الجنابة وعلى هذا وذكر عشرنا إلى الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده وهو من أطوى ما ورد شاهدا لرواية كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة فهذا الشاهد فواغر واحد من علماء رحمه الله وأثبت أن الجناب تتنع من قراءة القرآن ويقضي هذا ما ثبث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لا مر عليها الرجل وكان قد قضى حادثه فسلم عليه عليه الصلاة والسلام فاستدار إلى الجدار وضرب بكفيه فتيمن ثم رد السلام وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت على القرى الله فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن ذا بأولى الحدث الأكبر وأيما كان الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن لكن إذا كان الجنب أو كانت الحائث يخشى ضرر مثل أن يخشى السحر او يخشى العين والوقت ضاق عليه ودخل عليه وقت المغرب أو دخل عليه وقت الفجر وعليه جنادة وخشي أن يبتلى فرخص بعض البلمان في قراءة المعودات خوفا من السحر وفي هذه الحالة الأفضل له أن يتهمم ويخرج من الإشتال ثم يقرأ القرآن هذا أكمل وأفضل وأما أذكار النوم ما كان منها من غير القرآن فإنها تقرأ سواء كان عن الإنسان جلابا أو من ذلك العلي وأما ما كان من القرآن في قراءة في آية الكرسي ونحيها فلا بد فيه من الطهارة والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيخ من صلى على جنازة ثم تقعها وقبل أن تدفن أراد من يدرك الثلاثة أن يصلي عليها هل يجوز له أن يصلي معه مرة ثانية أثابت الله في الحقيقة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حضرت الجنازة دفنها مباشرة وهذا هو المحفوظ من هذي ولذلك إذا صلي عليها مع الجماعة من أدركها الحمد لله ولم يدرك فلا حاجة إلى تأخير دفنها لأن هذا من تأخير الجنادة لمصلحة الحي لأن المية من مصلحة مبادرة وهذا أمر يخفى سنة تخفى على الكثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح أنه قال أسرعوا بالجنادة وهي إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني فأي تأخير حجز لها عن الفضل وحجز لها عن الخير فلا يجد في هذه الحالة أن يعتدى على المية لتأخيري من الصحة الحي قد يقول قائل إنه سيدعى له ويترحى عليه يغطي ان هذا متدارف للدعاء له حتى بعد دخل فليس الأمر منطوف على الصلاة عليه فقط لأن الصلاة عليه قصدت للدعاء وقد حصل هذا المأسود وتحقق الصلاة الجماعة خاصة إذا كان في الحرمين ونحن ذلك كل ما جئ الجنازة قبل الموت يأتو وضع ثم يقال لن نصلي وصلي ونحن ذلك الذي في تكلف والذي يظهر من ظاهر السنة أننا مطالبون في الإسراء ولذلك قال أسرعوا بالجنائزة هذا أمر ويقتضي المبادرة والتعجل وحق الميز في هذا ينضغي حذره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران الأهل لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران الأهل ومن هنا وصل العلم رحمه الله عن أنه ليجو استأخر الجنائز فهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس إلا من رحمه الله ينضغي المبادرة بالجنائز وإصراع وهذا فضل للميت وخير للميت وصحى عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما الله كشه له الغيب وبيّن أن الجنازة تصيح وتقول قدموني قدموني إذا كانت صالحة من صلى الله بإذنة ذلك القائل قدموني قدموني لما يرجع من رحمة الله والخير ونقول الدعاء له متدارق بعد دفن خاصة أن هناك قولا وإن كان مرجوحا أنه يجوز الصلاة عليه بعد الدفن والله تعالى أحمد أسابكم الله فضيلة الشيخ نرجو لفضيلتكم فضيح قول الفقهاء محمد الله قياس مع الفارق أسابكم الله القياس دليل شرعي وهذا الدليل الشرعي لا يجب لأحد أن يستخدمه إلا إذا أرف وألم ضوابط الشريعة فيه فالسلف العلماء الأئمة أكثر من عشرة قرون قعدوا هذا الدليل الشرعي وضينوا ضوابطه فلا يجب لأي شخص أن يستخدم هذا النظر لم أدل إلا وهو يعرف أركانه وشروطه هذه الأركانه المعتبرة للعمل به وإثباته فما يأتي يقف على شيء لأنه قد يحلي ما حرم الله ويحرم ما أحرم الله والرأي قد يكون مدلة للإنسان إذا لم يحسنه لأن الرأي فلاح بحدي إما أن يكون سبدا في بناء الشرق وتميز احكامه ومعرفتها ووصوله الى الحق في المسائل المشتنة واما ان يكون العكس والعيادة منه ولذلك قال عمر بن الخطاب رضا العن في كتابه المشروف الذي كتبه لأبي نوسى الأشعيل وكان من اعظم كتب الفقر واجتمل على طواعق مهمة للفقيد حتى ان الامام مقيم رحمه الله شرحه في اكثر من مئة صفحة وهو كتاب عمر رضي الله الذي يقول في اعرف الأشفاها والنظائف ثم نقص الأمور بأمثالها اعرف الأشفاها والنظائف ثم نقص أول شيء اعرف أن نعرف أن القياس تحتاج أول شيء تعرف ما هو الأصل وأن تعرف ما هي العلة التي تربط بين الأصل والفرق وأن تعرف الحكم المستمد والذي تتوصل إليه والذي من أجله أثبت القياس وقياسه قم على أربعة أركان فرع مختلف فيه وأصل متفق عليه بين الطرفين وحكم لذلك الأصل وإلا تربط بين الفرع وبين الأصل تقول مثلا لا يجوز التفاضل في الأرض كما لا يجوز في التنم لجانع الكيل عند الحنفية القوت والادخار عند النالفية الطغم عند الشابعية الطعوم مع الكين او الرزل على رواية عن الحنادنة رحمه الله أو الطعوم على رواية الثانية أو ركيل عليا الرواية الثالثة هذا القياد الحق في الأرز وكيث لا يجب أن يباع الرزل في الرزل تقاطينا ويجب مثل التمر ومثل الشعير لأنك ترى أن الرزل الشعير لا فرق بينهم لا فرق بينهما من حين القياد إذن الفرق هو الأرز لأنه لم يريد فيه نصه الله في الكتاب ولا في السنة والأصل المتفق عليه الشعير أنه لا يجب إذن الشعير بالشعير متفاضل والحكم عدم دوال بالتفاضل والعلا ما ذكرناه إن ذاهب الأربعة مفصلة في هذه الحالة يجب القياس يشترط في الأصل الذي تقيت عن النشوط أن لا يكون معدولا به عن سمن القياس فلابد أن يكون صالحا أن يقرص عليه غير. غير. فإذا كان معدولا بأنثم القياس مثلا لعانة المرأة إذا قذفها زوجها والعياذ بالله بالدينة فإنه يلائنها فإنه تكون له بين قال صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره كما في حديث إن لما قذف هلال بن أمية رضا الله عنه رأسه بشريك بن سحمان فقال صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر فاشتكى الشريك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله صلى الله عليه وسلم إنه نزل فيك وفي صاحبتك القرآن فجاءت فتلاعنه الرجل مع زوجتي إذا قذفها يتلاعنه لكن لو أن أخا قذف أخاه والعيوة بالله هل يجري بينهم من دعاء ونقول مثلا لو جئنا نستخدم القيادة ووحد يجهل روضة القياد كان يقول يجري اللعام بين أخي وأخيه كما يجري بين الزوج وزوجتي بدان وجود القراضة في كله نقول هذا قياس فاسم لأن الأصل معدول فيه عن ثمان وقياه هذا الذي جعل الفلماء يشفرقوه في الأقيمة ضرابة يعني ماذا إذا كان الشراب خفيها الموجود على عدل الله سلم الشراب السميك ولذلك نزل الشراب السميك منزلة الخف لأنه نزل في الوصف وقريب منه حتى كان قبما يواصلون على عليه النشط يعني لا يسترون أقدامهم حتى ينم يرفون التساخين كما في لبعض الأحاديث والتساخين كما تعلمون يراد بها مقايا من الحجارة ولا تكون كذلك إذا كانت رقيقا فإذا كان الأمر كذلك لو جاء يقيس ويقول أنه يجوز المس على الخفيف من الجوارد كما يجوز المس على الخفين يقول قياسه عفارك الخف لا يمكن يعني يمكن معاقلة المشي عليه وسافر من البدن بخلاف هذا الشفاف الرقيق ولأن الخف في الأصل رخصا عدل بها عن الأصل الذي هو غصف البنين وهذه قبصة ينبغي أن تتقيد بما ورد وثبث السنة المحفوظ لزمان من السنة الخف والمحفوظ الجورض السخيل ولذلك تأتي برواية السنة الجورض المنحن أي الذي كان من أثره يكون الذن فإذا سبس هذا إذا جاي قيس قصد حينما لا يرى النسحة الخفيف يقول إن هذا قياس مع الفارق لأن هذا التخيل في الخف ولذلك جاز النسحة الجوار لأنه في حكم الخفاف فلا يجوز القياس الخفيف عليها هذا كله قياس مع الفارق تثلت الفارق بينهم فإذا أثلتت الفارق قدحت القياس قياس مع الفارق اعتراض يسمون العلماء يسمونهم قادح من قوابح القياس هذا القياس الذي أثلته العلماء كدليل محجه يعترض عليه ويقضح فيه من أربعة عشر وشهة منها تساد الاعتبار من هالقلب من هالنقض من هالفرق أن يقال هذا قياس مع الفارق أن تثلت أن هناك فرقا بين الأصل وبينها الفرق وتبعث القياه إلحاق الفرق بالأصل من هذا الوجه القياس مع الفارق قادش من قوابش القياه بالأربعة عشر وإذا سلم الخصم أن هذا الفارق مؤثر فحينئذ يبطل قياسه ويلفن بدليل طاقر بدناً عنه الله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ هل يكون زوج المرأة محرمة لجدة سلك المرأة من أبيها أجل تدخلوا في قوله تعالى وأمهات رسائكم نعم أم الزوجة من جهة أبيها ومن جهة أمها أم لها ولذلك تعتبر محرما له ولذلك لما قال الله تعالى حرنا عليكم أمهاتكم شمل ذلك الأم المباشرة والأم بوافقة سواء تنحضت بالإنهات كأم الأم أو تنحضت بالذكور كأم أبي الأب فأم الزوجة سواء من جهة أمها وهي الجدة التي تمحضت بالإناث أم أم الزوجة أو جدتها من جهة أبيها كأمي أبيها أو أمي أبي أميها فإنها محرم لأنها في حكم الأم للعلم الذي ذكرناه من أصف الآية الكريمة هو الله تعالى أحمد الله فضيلة الشيخ هل ورد فضل للقيام في شهر شعدان سواء كله أو بعضه أسابق الله لم يرد في شعبان دليل على خصوصه بالسيام من جهة الفضل لكن ورد عنه السلم أنه كان يصوم ويكثر في شعبان من أجل التقوي على رمضان فهذا ليس المراد به خصوص الشهر ولا يراد به الاعتقاد الشهر وإنما يراد به التقوي على رمضان ولا يخفى أن من دخل عليه رمضان ولم يكن قد صام شيئا من شعبان فإنه يضعف في أول رمضان ولذلك تجد الذي لا يصم في شعبان الذي دخل عليه رمضان يتعد في الأيام الأول من رمضان وينهك فداً لأنه لم يألف الصوم ولم يتعوذ عليه قبل دخول رمضان فإذا أراد أن يكون قوياً في رمضان ويتقوى على صيام رمضان فالوسط لا يبارغ في اتيام شعبان ولا يتوقف صيام شعبان إذا بالغ في إثيان شعبان قال العلماء لأنه يدخل عليه رمضان وهو منهك فيؤديه الصوم فيقول قد اشتغل بالنافل عن فرق وإذا لم يبالغ وإذا ترك إثيان شعبان كلية دخل عليه رمضان فأضعفه بالصوم ولذلك تجد من يعتاد إثيان في شعبان إذا دخل عليه اليوم الأول لا يصبح رأسه ولا ينهت مدى ولا تخور قواته لكن بعض الناس تجدهم من لا يعرف الصوم ربما فقط من بعد صلاة الظهر لا يتحرح وقد لا يستعمل صلى العصر من صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من قوة الصوم عليه او وضع الصوم عليه المقصود من فيام الشعبان التقوي على رمضان وهذا وارد عن سلم ومن هنا نهي عن فيام بعد منتطر الشعبان في حديث العلاق من عبدالرحمن أن الله سلم عن الصوم بعد منتطر الشعبان لأنه إذا انتطر شعبان وبالغ في الصوم أنهكه عن رمضان ولما نهى عن الصوم بعد المنتصف كأنه يحبب الصوم قبل المنتصف لأنه مفهوم مخالف فحينئذ إذا صام بعد المنتصف الشعبان وبالقل القيام ضعف عن رمضان ونقود وفصل فيه من كان الصوم لا يضعفه يجزه الصوم ويتقوى بي على رمضان ويدل على ذلك الحديث أنهما في الصحيحين أن النبي طبعا السلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين مفهوم قولي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هذا أصح من حديث النهي عن صوم بعد من فضو الشعران فلما نهى عن ذلك قال لا تقدم رمضان بصوم يوم يومين فنبه على أنه يجوز تقدمه بصوم أربعة أيام وخمسة أيام من باب التقوي على رمضان وهذا عمر يفكى الكثير حتى في بعض الخلافات التي وقعت سليم جلماء رحمه الله في هذه المسألة أن الصوم الشعدان لا يراجب ذاته وإنما به التقوي على رمضان بحيث إذا دخل عليه وقد ألفت الصوم قوي عليه في سريرته ولم يضال في ذلك إلى دربة ينهك عنها ينهك بسببها في سيانة رمضان من فريضة رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ سائل يقول كثيراً ما أعيد قراءة الفاسحة في خلف الإمام ظناً مني أني لن أقرأها فأعيدها أحياناً مرة أو مرتين وكذلك التشهد الأخير فما حفظ ذلك أسابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلف الله وعلى آله وصحبه من الله أما ذلك الحقيقة الأذية في قفل السيارات ذاه جزء المسلم ذاهي أن يستبق الإضرار بأخيه وأوصي كل طالب عنه وأحذر عليه بالله عز وجل لما وجدنا من الأدية التروس وإذ عاد بعض العوام أنه إذا أوقف سيارة أن لا يوقفها يوقفها قابل على أحد لو يكون على بعد كيلو فلا يحذر مجلسي أحد قد آذى أحدا لقابل سيارة عدو يحذر بالله لما رأينا من الأذية والتشويش وهذا أمر تكرر أكثر من مرة سواء في درس فدة أو درس مكاة أو غير من الدروس فرجائي بالإخلال أن يتقل الله أو أو يتقل في إخلاله وأن يتقل في إخلاله حتى أن في الدروس كان بعض الفيران عنده مريض وإحتاج إلى إسعافه ولم يسقط بسبب القفل كنا جاء وجد سيارة ظنها أنه سيارة طالب يسقط في القفل حيها هذا يحاول الإنسان لا يختصى الأمر بالكسر بل أي مكان تريد أن تسوق الشيارة بك لا تقصل على أحد وإلا حملت الإذن والوجه وخاصة العلم وخاصة من إذن العلم ما ينبغي له أن يعرض نفسه منه هذا وأنا أظن أن الطلاب العلم قربئ لهم عن هذا وقد يكون بعض الإخوار فيه عن هذا وليس من طلاب العلم الأمر الثاني حقيقة أيضا أننا كذر الشكو من قضية الجوالات فأصوات البجرات أثناء الدرس فأنشهدكم الله الذي لا إله غيره ولا رب السواء أن لا يجب أحد في نجس علم وأخص نجسي وقد فتح جوالك إذا أراد أن يغلق الجرس يغلقه لكن أن يجب مع جواله وقد فتح الجرس فلا آذى له والله يسهد على ذلك وأشهد الله أنه مؤمن لإخوانه ومضرق به سواء كان ذلك عن طريق أن يفتح الجرس فينزعج من الحوله وهذه الأجرس تعرفون الكثير منها من شرقية وذات نغمات في بيت الله عز وجل الأمر الثاني أن البعض ظلغت فيه الجرأة أنه يتكلم أثاء الدرس وهذا تكرر أكثر من مرة بعزلية الأخوة رسائل في برد سدة ومرحل أنه ببعض أنه يتكلم وهو أثاء الدرس وداخل الحلقة وما رأيه لكن لا أشك أنه ظالم لإخوان لأنه إذا أراد أن كل الأحد يخرج من الحلقة وأغرض من هذا أن البعض يخرج ويتخطى الرقاب ما يردئ مرتان ولا أرى له شرعا أن يعود إلى المكان الذي يريد أن الناس لانتظر كلامه في الخارج ويبتعد عن حلقة هذا مكان علم ومكان تفلى في آيات الله والحكمة وليحبد الله المسلم أن الله شرفه وكرمه لسناء آيات التنزيل والأحكام وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تقبط عليها هذه الثواني والدقائق إن كانت عندك قليلة فعند الله ليست في القديمة وهي التي تكثر بها السيئات وترى بها الدرجات كذل إنسان لغة الدنيا وهموم الدنيا لا يستطيع أن يصبح ساعة في ذكر الله جمال حتى أصلح يأخذ معه جوانه وبيجر حتى في الصلاة يزعج ويقرع فلا يعرف كيف يصمّن الله عليه وسلم ومعه اللهم إنا نعود بك من قصرة القلوب أنت الآن في آخرة الدنيا والإنسان في هذه الساعات التي لا تحصى من اليوم لا يستطيع أن يصبر دقائق ولا سوء لا يوجد ساعة كاملة في بعض الأحيان مثل الصروات لا تدب حتى بعد الأحيان ربع ساعة لا يستعمل الاختوان والذي يتصد عليه أعز عليه من ربه الذي يلقاه ويستقبله ويستقبله يذكره ويمجده ويذنع لديه أهل الله سبحانه وتعالى ما هذا يعني هذا القصوى في قلبه يا ذب الله ولا أشك هذا من الفتن التي فتعت الناس حتى شغلوا في موقف بين يدينا جميعا والله لا يشكنا فتن في المنبغي عن الإنسان أن يكون منتبه هذه الأمور بمجرد أن آتي إذا نسجل أغلق ديواني أو أفتح ديواني وأبرق في السيارة يتصل من يتصل إذا رجعت ورجعت إلى دنياني فإذا دخلت آخر نقبل على ربي فريس هناك أي شيء يشفني عن الله جل جلاله لو أن الشخص يتصل علي أحد يتشوش من هذا الذي يتصل ولا ربما يكون الزوجة ولا ربما يكون الأهل ولا ربما, ولا ربما هذه أمور كلها تدخل عن إسان الوسائل وتشغل عن ذكر الله عز وجل فهذا أمور كثرت من هذا الشكل ولذلك أعود وأكرر أني بالله على كل شخص يخبر مجلسة ألا يتسبب في أذية إخوانه شواءً عن طريق, طريق الجوالات وينصح بعضكم بعضاً إذا حضر إلى الدرس هذا درس فهم ومدد عنه يذكر فيه لا جزا جمال ويبتعد الإنسان عن أي شيء يزعج إخوانه أو أبيه الله العزيز رب العسكين أن يهدينا إلى أسراء السبيل وأن يعصمنا أن نزلنا وأن في قول العلم كأن رسول الأمنا صلى الله عليه وسلم عظم أذية الرسل إلى درجة أفقط صراط الجماعة عنهم أكلتنا هذا الفيوم رائحة يا إخوان إذا بيك تصلي وتقف بين يدي الله شوش عليك بالرائحة فكيف أنت تستدع حكما شرعيا تنتظره أمم من طالب العلم يا إخوان الأمر ليس بالسهل الأمر تتقطع له طلوب فرقة كل مرة من مشائخنا من يسقط طالب العلم من عينه ينجرد غلطة يضيعها أثناء درسه وحضوره العلم ربما أثناء اتصال زوال إذا اتصلوا طالب العلم متجهة أفهامهم وأنظارهم للمسألة قطعتهم وحرمتهم منها أليس هذا ضرر أليس هذا جورا أليس هذا اعتداء لحدود الله عز هذه المسألة قد تكون من أهم النسائل وقد تكون معدلا من معدلات طالب العلم ربما من عشرات الكيلومترات جاء من أجل قال الله وقال رسوله فأنصت وأفغى وأحضر قلب حتى إذا أراد أن يصل إلى النتيجة جاء هذا الاتصال وقطعه عنها ما بالذي يسأل أن الله خذهاب وأي ضرر يحصل للإنسان من هذا وإذا كان الشخص لا يعظم من ذهاب فإننا والله نعظم حدود الله ونعظم شعائر الله وعندنا الكلمة من العلم تسوي شيئا كبيرا وعندنا الحكم الشرعي كبير كبير لأن هذا الحلم هو الذي رفعنا على رؤية الناس بفضل الله سبحانه وتعالى وهو الذي رقينا به المنابل وهو الذي يمنا به الخير والسعادة والبركة فكل قليل منه عندنا كثير وكبير جدا فلا نستخف من هذا إذا جاء أحسن معه جوانه وبيجر اشتاق ولا يتسبب ذي علية إخواني فالأمر يسه مثل ما يظن البعض ينضغ عني أن تواصل الحق وأن يجر بعضنا بعضا, بعضاً فالشخص الذي يفعل هذا لا يفوت وبعد الصلاة يقول له يا الله هذا هي يجوز هذا من اعتداء الشديد لله عز وجل فيأتي بردس لما أمر الله وإنها أخاه أن حرم الله عز من أليته والإضرار به والأمر أيضا في النساء في قضية الأطفال وإبعاد الأطفال كذلك تكررت الشكوى من النساء حتى والله لم يشهد بعض النساء ويقول نتق الله فينا فإننا نحضر من المسافات بعيدة ونريد هذه الساعة في الأسبوع لسماع الذكر وإسماع الأحكام ونحن أحرج ما نكون فيأتي الأطفال يشويش علينا ربنا يصل الأمر إلى تدريل الأفصال يحدثهم عدثهم ونعبهم على مرأة ومسيح لنوالبتهم لا يوجد ترك الأفصال سواء عند اللجان أو عند النساء بطريقة تشوش على طلاب العلم هذه بلوة الله وليخشى والد الطفل أن يدعى على طفله دعوة كنسبة في شقائه لأن بعض الناس لا يتمالك وقد يأخذه القهر أنه يأتي العشرات الكيمتراك في العلم الذي يريد أن يحيي له الأمر والحياته ونضحي له الرغاني والرخيص ويأتي من يشويش عليه سواء من من يعقل أو لا, أو لا يعقل على المرأة تحفظ أطفاله وإذا غلب على ظنه أن حضور الأطفال يشويش على أخواته فلتتخل الله عز وجل والتخاف من الله سبحانه وتعالى وتجد في بيتها الشريك أما أن تأتي إلى بيت الله عز وجل بأطفالها من حضر مقالبات العلم وتسبب في ضياع تركيزهم وضبجهم للأن نحن أحوج ما نكون إلى طالب العلم سببت هذا التين وتقوم بشقوقي فأوصي أخواتي بأن مراهن ذلك وأن يتقن بعضنا في بعض أسأل الله العظيم أن أسلمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل إنه النفو والأمل والله تعالى ثم أخطم هذا الدرس في وصيتكم بما وصل الله به المسلم إجاه أخيه المسلم أن يعينه وأن يؤادره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المبنيين في ثوابتهم وتراحمهم وتعاقفهم كمسا الجسد الواحد إذا الشكاين هو عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر وشمى وكم من مسلم دعى لأخيه المسلم بظهر الغيب وجعل الله سعادته في دعوته فقال الملك آمين ملك بيذن وكم من كربة ونحلة مفاجعة فرد عن نصم بفضل الله ثم بدعوة أخي له الصادق بظهر الضيب فعظم الله أجر الدار وأحسن العاقبة لمن دعي له وإن إخوانكم الشيشان دعانون كربا عظيما وبناء عظيما لا ألمه إلا الله سبحانه وتعالى قد شردوا عن دياره من دياره وفرق بين الظالد وأولادها وبين الأخ وأخيه تعانوا من البناء من الله به في شدة البرد وقد طرقتهم أبواب البرد في مكان هو من أشد أرض الله عز برد بردا من ذن هريرة فلا يعلم من الذي يكابدون ويجدون من الله سبحانه وتعالى في كيف وشقب من أعداء الإسلام والسلمين على هذا الدين وعلى أنصار هذا الدين فما أسرجهم منكم إلى المصرح يقن لما تعني هذه الكلمة وهذا أصر الشرعي أن الله فرض عن المسلم كن ينصر أخاه المسلم وإن مما به المسلم الدعاء ولا يستهين المسلم بالدعاء فالله قضى أروف الظالمين وشكت شنهم أجنعين بدعوة المضرومين الله يرفع دعوة المضروم يقول وعزتي وجلالي لعنصهنك يروا بعد حين فضرعوا إلى كدار السماوة والأرض وابتجلوا لهم بخالص الدعاء خاصة في مضامي الأجابة من الأشحار ومن الأذان والإعقامة بقلوب خاشعة متبهة لدى الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع النص من خشوع وخبوع وإخضاة وإنادة يتجمع بها ما يكون سببا في قدول دعوته وصحة لإخوانهم السنين وعلى الأئمة أن يضرعوا إلى الله بالجعاف والأموك فنقمتوا ويستحضروا الخشوع ويستحضروا عظمة الله تم يتناموا الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والله على كل شيء قدير ولا يعجز الله شيئا أبدا إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما أهون الكافر على ربه وما أهون العبد على ربه إذا أراد أخذه وإن أخذ الله أليم الشديد فضره إذا الله بالدعاء وابتهدوا بسؤال الله سبحانه وتعالى حتى يفرج عن إخوانكم فنسأل الله العظيم رب العصر الكريم بأسمائه حسنًا وصفاته العلاوة وإزته وجلاله اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تدمر الوسر ومن شايع اللهم شكك شنًا اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم جعل بأسهم دينهم اللهم اصدهم حافيتك واشتد عليهم مطأتك وأنزل بهم يا جدار الزمانات والأرض لعنتك يا حي يا قيو اللهم إنهم طغوا وضغوا وإنهم لا يعجزونك أسألك بعزتك وجلالك أن تدمر كيده يا حي يا قيو اللهم إننا نسألك بعزتك وجلالك أن تدعلى لإخواننا في الشيشان وفي كل مكان من كل هم فرج اللهم ادعى لهم من كل هم فرج من كل ذيق مخرج ومن كل دلاء هافية اللهم فدت أقدامه وفدت سهانه وتسدد ارائهم اللهم نزل شملهم يا حي يا قيوم اللهم اربط على قلوبهم يا حي يا قيوم اللهم انصرهم تحميلهم وعراق تكتم كجيا ان تطمئنهم وخائفون كان منهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم سشامر الذكر بالذات عنا والحمد لله رب العالمين اسبق لقاء ولا شيء قد لا بغتاعة كاملة كاملة في بعض الأحيان مثل الصروات ما تدوق حتى بعض الأحيان بغتاعة ما سيتعني في الاختبار والذي يتصل عليه عز عليه من ربه الذي يبقاه ويستقبله ويذكره ويمجده ويذنع عليه الذي هو أهل سبحانه ما هذا يعني من يتطلب فيه الله ولا أشك أن هذا من الفتن الذي فتحتها الناس حتى شغلوا في موقفهم بين يدينا جميعا والله لا يشكرنا حتم فلننبغي عن الإنسان أن يكون منتده هذه الأمور بمجرد أن آتي إلى مسجد أغلق دواني أو أسح دواني وأتركه في السيارة يتصل من يتصل إذا رجعت رجعت إلا دنياي بك إذا بخلقي آخرة نقبل على ربي فليس هناك أي شيء فرمي عن الله لأن الشخص يتصل عليه أحد يتشوش من هذا الذي يتصل ولا ربما تكون الزوجة ولا ربما يكون الأهل ولا ربما هذه أمور كلها تدخل عن الإنسان وتشغل عن ذكر الله عز وجل فهذا أمر كثرت من الشكل ولذلك أعود وأكذب أن بالله على كل شخص يحضر مجلسه أن لا في أدية إخوانه سواء عن طريق بجراسك أو عن طريق جواله وينطح بعضكم بعضا إذا حضر الدرس هذا درس فيلم ومجلس عنده ولك فيه الله جلاله و... يبتعد الإنسان عن أي شيء يعجي إخوانهم ويؤديهم ونسأل الله العزيز والعزيز كأنه يهدينا إلى أسوار السبيل ونعصمنا من الزلد ونوفقنا في قوله العمل فإن رسول الأمنا صلى الله عليه وسلم عظم أبية المسلم إلى درجة أفقط طلاف الجماعة عن من أكل ثومه هذا الثوم رائحة يا إخوان إذا جيت تصلي وتكث بين الله شوش عليك بالرائحة فكيف وأنت تستجع شكما شرعيا تمتظره أمم من طالب العلم بإخوان الأمر ليس بسهل الأمر تتقطع له القلوب شرقة كنا نرى من مشائخنا لن يسقط طالب العلم من عين بمجرب غلطة وبيعها أثناء درسه وحضوره من مجلس العلم ربنا أثناء اتصال الجوال إذا اتصلوا طالب العلم بإخوانه متجهة أسهامهم وأنظارهم لمسألة قطعتهم وحرمتهم منها أليس هذا الظلم؟ أليس هذا جورا؟ أليس هذا اعتداء لحديد الله هذه المسألة قد تكون من أهم المسائل وقد تكون معذرة من المعذلات في طالب الحلم ربما من عشرات الكيلومترات جاء من أجل قال الله وقال رسوله فأنصف وأفقى وأحضر قلبه حتى إذا أراد أن يصل إلى المتيدة جاء هذا الاتصال وقطعه عنه من الذي يسأل الله عن هذا؟ وأي ضرر يحصل للإنسان في مثل هذا؟ وإذا كان الشخص ما يعظم مثل هذا فإننا والله نعظم حدود الله ونعظم شعائنا الله وعندنا الكلمة من العلم تسمي شيئا كثيرا وعندنا حكم الشرعي كبير كبير لأن هذا العلم هو الذي رفعنا على رؤوس الناس بفضل الله سبحانه وتعالى وهو الذي رفعنا به المنابر وهو الذي مننا به الخير والسعابة والبركة فكل قليل منه عندنا كبير وكبير جدا فلا نستخيف من هذا إذا جاء أحد من معه جوان وضيجنا اشتاره وليس سبب بألية إخواني فالأمر ليس بسهولة إذ ما يظن البعض ينضغي عنها التواصل بالحق وأن يذكر بعضنا ذعما للشخص الذي يفعل هذا لا يفوت وبعد الصلاة يقول له يا الله هذا لا يجب أن يكون لها لأن اعتدار حبيب الله عزيزك فيتبر بسم ما الله وأنها أخاه أن حرم الله الزل من أليتي في به والأمر أيضا في النساء في قضية الأصفال وإذا عاد الأصفال كذلك تكررت الشكر من النساء حتى والله ناشدني ويقوم نتقل الله فإننا نحضر من مسافات بعيدة ونريد هذه الساعة من أسبوع لسماع الذكر وإسماع الأحكام ونحن أحوج ما نكون فيأتي الأطلاع الأطفال علينا ربنا يصل الأمر إلى تدليل الأطفال وعبثهم وضعبهم على مرأة ونسل عند الوالدتهم هذا لا يجوز لا يجوز ترك الأطفال سواء عند الإجابة أو عند النسان بطريقة تشوش على طلاب الألم هذه بيوت الله وليخش والد الطفل أن يدعى على طفله دعوة تكون سبب في شقائه لأن بعض الناس لا يتنامك نفسه وقد يأخذه القهر أنه يأتي من عشرات الكلمترات بالعز الذي يريد أن يخي له أمره بحلاله ويضحي له برغاني والرخيص ويأتي من يشوش عليه سواء من من يحقق أو لا, لا يحقق على المرأة تحفظ أطفاله غلب على ظنه أن حضور الأطفال يشوش على أخواته فل تتقل الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى وسجل سيديك أما أن تأتي إلى بيت الله عز وجل بأطرالها تزعج من حضر طالبات العلم وتسبب في ضياء تركيزهم وضبهم للإلم ونحن أحوز ما نكون إلى طالب العلم تضبط هذا الدين وتقوم بحقوقه فأوسع خوافي بأن نراهينا ذلك وأن يتق الله بعضنا في بعض نسأل الله العظيم أن أصنعنا من الزلل وأن يمرشقنا في القول والعمل إنهم مرضوه والأمل والله تعالى عنه ثم هذا الدرس في وصيتكم لما وصل الله به المسلم تجاه أخيه المسلم أن يعين وأن يناصر وأن يآجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفى المؤمنين في توابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثا الجسد الواحد إذا اشتفى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وحنى وكم من المسلم دعى لأخيه المسلم بظهر غير فجعل الله سعادته في دعوته فقال الملك آمين ملك بنذي وكم من كربة ونكبة وذاجئة فرج عن نسلم بفضل الله من بدعوة أخي له صادق بظهر الضيب فعظم الله أجر الضاعم وأحسن العاقبة لمن دعي له وإن في الشيشان يعانون كربا عظيما وبلاء عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قد شردوا عن وأخرج من ديارهم وفرق بين الغالجة وأولادهم وبين الأخ وآخيهم وعانوا من البلاء من الله به عليم في شدة البرد وقد طرقتهم أبواب البرد في مكان هو من أشد أرض الله عز وجل بردا من ذنها لربده فلا يعلم منذ مكابدون أو يجدون إلا الله سبحانه وتعالى في كيف وشقد من أعداء الإسلام والمسلمين على هذا الدين وعلى أنصار هذا الدين فما أشوجهم منكم إلى المصرة لكم لما تعني هذه الكريمة وهذا أصر شرعي أن الله فرض عن المسلم أن ينصر أخاه المسلم وإن مما ينصر به المسلم الدعاء ولا يستهين المسلم بالدعاء فالله قضى عروش الظالمين وشد تشلهم أجمعين لدعوة المظلومين الله يقفع دعوة المظلوم ويقول وعزتي وجلالي لأنصه أنك ولو بعد حين فضرعوا إلى السماوات والأرض واتهدوا لهم بخالص الدعاء خاصة في نظام الإجابة ومن الأسحار وضم الأذان والإقامة بقلوب خاشعة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع النسلم من خشوع وخبوع وإخبار وإنادة بها ما يكون سبب في قبول دعوته نصيحة لإخوانهم السبيد وعلى الأئمة أن يضرعوا إلى الله بالدعاء في القنوك فيقمتوا ويستحضر الخشوع ويستحضر عظمة الله جل جلاله المبينه تجده شيء في الارض ولا في السماء والله على كل شيء قدير ولا يرجئ الله شيئا ادته ان الله لا يغيب شيء في الارض ولا في السماء وما اهون الكافر على ربه وما اهون على ربه اذا اراد اخله وان الله عليم شديد الله بالجهاد ابتجلو بسؤال الله سبحانه وتعالى حتى يفرج عن أخوانكم فنسأل الله العظيم رب العصر الكريم بأسنائه وفتركه العلا وعزته وجلاله اللهم إما نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تبن ربوسا ومشايعا اللهم شكك شنبهم اللهم فذق جمعهم اللهم فذق جمعهم اللهم دعي بأسهم بنيهم اللهم سببهم حافية واشتد عليهم مطأتك وأنزم به لا جبار السمايا في الأرض لعنتك يا حي يا قي اللهم إنهم طغوا وضغوا وإنهم لا يعجزونك أسألك بعزتك وجلالك أن تدن ركيده يا حي يا قي اللهم إننا أسألك بعزتك وجلالك أن تدع لإخواننا في الشيشة وفي كل مكان من كل هم فرجا اللهم ادع من كل هم من فرج من كل ذيك مخرجا ومن كل بلاء الهاتف اللهم فدك أقدامهم وفدد سهامهم وفدد آراءهم اللهم ادرع شمهم يا حي يا قيوم اللهم ارضك على قروبهم يا حي يا قيوم اللهم انهم صفات فاشلهم وهلات فكسهم وجيال فأرحمهم وخائفون فأمنهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم سبحانه ردك رد رب العزة عما يكدون السلام نعمة من فضله من الله رب العالمين